إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم مغر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر داروا ان هذا الا قول البشر ساسليك قر وما ادراك ما قر لا تبقي ولا تذر لو واحه للبشر عليات 19 وما جهلنا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَشْتَهِكَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَشْتَدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقل الذين في قلوبهم مرض و الكافرون ما فاارد الضال بها مكنا كذلك يضل الله من يشاء و يهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر كذا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اصفر انا لا احد الكبر نظيرا للبشر بمن شاء منكم اي ايتك قدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه الا احباب اليمين في جنات يكزا الون عن المجرمين ما شلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى كان اليقين